أَفَنَطْرِبُ عَنْكُمُ الْذِكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْفِيهِمْ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ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 لتستووا على ظهوره لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استوئتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنها إلى ربنا لم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 ظل وجهه مسودا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَضِينٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثَ أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرفون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟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 نذير إلا قال مترفوذا إلا قال مترفوذا إن وجدنا أبانا على أم وإن على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم 119. بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون 110. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكربين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 بل ما اتدعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحرا وإنا به كافرون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 119. ورحمة ربك خير مما يجمعون 110. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم شقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عنها 114. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 115. وإنهم ليصدونهم عن السبيل 116. ويحسبون أنهم مهتدون 117. حتى جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 110. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون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 بدون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذاهم منها يضحكون وما نوى. الله أكبر من أختها وأخذنا بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لم تدوم فلم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 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي إليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفون انتقمنا منهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعل سلفا ومثلا للآخرين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 هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين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 113. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون 114. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون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 ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكفون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن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 من خلقهم لا الله فإن يفكون وقيله يا رب إنها أولئك قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون